الشيخ الشعراوي غفر الله له كان صوفيا محترقاً وكانت له في التصوف شفحات عجيبة وكان دائم تعلق بالأضرحة ويغش الموالد وكان أشعرياً جلدا وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى ما يتعلق بثويله للصفات وكان قد التقاه في بعض السفرات وشعره يغفر الله له أول من فتق في الأمة فتق التفسير بالعامية ولم يجر أحد قبله على تناول القرآن بغير الفصحى وقد تتابع بعده كل الذين تكلموا في الدين بالعامية وفتق في دين الله هذا الفتق العظيم الذي يتوارد عليه الآن كل من ملك لسانه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما كان من كلام اللي فيه قديمة ففيه أولا أني لم أكن متابعا له في حلقات تفسير ولا في حركة حياة ثانيا أنه كان معروفا عنه قوله أتعامل مع اليهود والنصارى ولا أتعامل مع الإخوان المسلمين وكان غفر الله له يحذر من الجماعات تحذيرا شديدا في وقت كانت المحنة فيه بالجماعات في نصح على أشدها وتلك أيام عشناها وعانيناها ثالثا قد أثنا عليه ثناء طيبا بعد موته مباشرة الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ المفت الحالي ونشرت ثناءه وقتها جريدة كانت تصدر في ذلك الوقت وكانت تسمى المسلمون فيما أذكر فظننت أنه بارك الله فيه وحفظه يعلم من عقيدته ما لا أعلم لأن الشعراوي ظل سنوات يدرس في أم القرى على كل حال فما كان من كلام قديم فيه فقد كان كما يقول أهل النقد من باب المعادل الموضوعي هو أن تتخذ شيئا وسيلة لشيء تريده من غير أن تقصد الأول أو يريده. ولذلك فلم نجعل من سجل ذلك الكلام في حل من نشر ودليل ذلك أنك لا تجده على الموقع وقولي في الرجل غفر الله له أنه صوفي محترق وأشعري جل وقد فتق في الأمة فتق تناول كتاب الله تعالى بالعمية، ونحو هذا الكلام قلته من سنوات في لقاء مع الإذاعة المصرية إذاعة وسط الدلتا وهذا ما أدين الله تعالى به والله الموفق وكل من نشر الكلام القديم فلا نجعله في حلم وعليه من الله ما يسحقه